<سا> Hezz'ni <haft> <هزني> الشauq والحنين كواني ولذيذ الكراج فأجفاني Hezz'ni <هزني> الشauq والحنين كواني يا وفود الحجيج نلتم هناكم وهنائي بمعدكم قد جفاني حين أحرمتم تصورت حالي يوم لا ثوب لي سوى أكفان أنتم اليوم تجتنون سرور القرب في واحة الهدى والأمان وأنا هنا وحيد غريب اجي الثاني لوعدي وحزنا وحمام البيت الحرام يغني وحمام البيت الحرام يغني اسرا لحنه وشجنه o el mobona és tifuntillen feiavo zogotafo col quei o el mobona e tifuntil, Feeu- ho أنت في القلب نابض انت في القلب نابض انت في روحي سنا انت المنى والاماني يا لو صفو الصفا يعطر نفسي مروه الطغري شهدوا رواني اين يا زمزم النعيم معين يطفئ اليوم قول لا تظلم اني بيت ربي جنة الحسن مهبط رباني ها هنا تمرح القلوب وتنادي ربنا يا له النشوان ها تطرب النفوس وتشتو انها اليوم في رياض الجنان ها هنا النفس والمشاعر حب فرحه خشيه من الديان ها هنا ها هنا وقلبي بعيد عن ولا هنا واغلى الاماني ها هنا المستثامه شوقه في الحشاء لو ظني الإحسان ثم قاموا على أحب صعيد ثم قاموا على أحب صعيد يتلقون رحمة المنان عرفات الإله تنسان يا إلهي لبيك أحلى نشيد تتغناه سائر الأكوان ربي لبيك ربي سعديك ربي لبيك ربي سعديك فارحم احمي قلبي من ناسره الشيطان واشفي روحي من الاسى واحمي نفسي من هواه وظلمه الخذلان واشفي روحي من من قذائف الطغيان سيدي رب رحماك امتي في سباة سكرت والشراب كأس الهوان سيدي انصر المؤمنين بالايمان واسق يا رب جمعنا غيثا عفوا واسق يا رب جمعنا غيثا عفوا جد Jod'a المذنبين جد رب طهر قلبي من الاذران يا ل سعد وقفوا ضارعين ثم أفاضوا يا لفيض من ذكرهم رياني وقفوا ضارعين ثم أفاضوا يا لفيض من ذكرهم رياني ثم باتوا يرجون ولفه والمنافي منا واين مكاني نحروا هدياهم وسال جناني ربي اسعدتم فاسعد فؤادي ربي فأسعد فؤادي. صب متيم كم عاني A la llave de la llave de la